تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريح لا يسمن ولا يغني من جوه وجوه يومئذ ناعمة راضية في جنة عالية لا فی ہے فی ہے سون مَوْضُوعٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفعت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 فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه